ومنع المسخة في الأخيرين وهما نسخ الحكم فقط والتلاوة فقط ها ما هو ما ذكر من هو ومنع في الأخيرين فقدروا عن بعض الأصوليين من نسخة الحكم دون التلاوة وعن بعضهم المنع من نسخ التلاوة مع بقاء الحكم وبه جزم السر خسي. وعن بعضهم المنع من الجسمين معا لنا في الاحتياج لماذا الجمهور أن القطع بالجواز لنسخ كل من التلاوة والحكم دون الآخر حاصل فإن جواز التلاوة الآية حكم من أحكامها سأل غير ما قصد ما هي الشوذية إذن يقول بالجواز لنسخ كل من التلاوة والحكم دون الآخر حاصل الحكم إما حكم قوان الآية ده دي اشتجاز ثلاثة الآية وحرم على هذا ما نشتيه المفروض الحكم دي دلت عليهم الحين نقول أقيموا دل على الوجوب أقيم خلاه دل على صلاح ما هم خالفين ما هم خالفين لا مخالف الهندي ولا ما مع الآية حكام وخيرها تاجدنا؟ أنا قلت أني فهمت كأنهم يشتغلوا دي مناعوا يقولون بينهم تلازم بين الدال والمدرور فلا يرفع يمكن رفع أحدهم ما دون الآخر والتلازم أما هو هنا خروجي ثاني قالها أن الآية معها حكم وهو كان مثلا أنه يستحل القراه بها ولا قراها الجنوب وكذا وكذا هذا الثاني قال ما عدت بخيرك ألا قام الثاني أما محل النزاع هيا سورة خاصه فين جاءت ثلاثه الايات حكم من احكامها وما تدل عليه من احكام حكم اخر لها ولا تلازم بينهما لكن بين الايه وما تدل عليه بينهم تلازم بين الايه وما تدل عليه بينهم تلازم هل هذا التلاوه والتلازم اذا قدر قام زيد هل بين لفظ وما تدل التلازم لا لا نفس التلاوه ما <تصفيق> <تصفيق> لا ما الله يعني هذا إذا إحنا قلنا قام زيدان أنصح زيد زيدان وأخلي حكومة ولا أنصح عدم القام وأخلي قام زيد لا لا لا يمكن رفع قام زيدون إلا يرفع المدلول ولا يرفع المدلول يرفع الدال أبدا إذا ارتفع الدال ارتفع عدّه وإذا رفع يا خبير غير ما شيء ثاني ما بلاشي ثاني اما داله على الحكم ما عادها داله لا لا لا لا لا ممكن عاده الحكم كونها, كونها لا كونها ما هي عادها عليه. ها. لا تعمل به. لا لا ما نقوله ما دازج دانا قلنا من أحقان، وظلوب الله الله! ما قطعة ما بينهم تلازم، ما فيشتي ما بينهم تلازم ما منزاع فيه، ما منازع فيه رشي يمشتوا قوانه يدل على هذا، هل عده عد يدل عليه ومعد يدل عليه هذا قطعة عده يدل عليه فيدر سفع الدول، فيدر سفع المدرور، ورعب، ما اللبا إنما شئ ترى لما الحكم بعدي يا سر. ولا تلازم بينهما وإذا ثبت ذلك جاز نص واحدهما دون الآخر كسائر الأحكام المتبائنة يعني إذا ما بشيء تلازم فقدم في الحنج هو متبائنسين وأنا أيضاً الوقوع النسخ كل منهما دون الآخر كما تقدم بيانه والوقوع فاعل الجواز غير في الاحتياج المانعين وهو المنع من نص كل منهما دون الآخرهما التلا هو الحكم في التلازم. التلازن بينهما ودلالتهما عليه كالعلم على العالمية والمنطق مع المفهوم فكما أن العلم العالمية لا يفك أحدهما عن الآخر وكذلك المنطق والمفهوم فالتلاوة والحكم يجب أن يكون كذلك عشان ما أشتري أشتري العلم العلم يدل على العالمية إذا قبّه علم فقبّه عالم يقطع كذلك المنطوق اذا به منطوقه قال له مفهوم يعني اذا <تضح> علم قصده به كان عالم قصد ما هو سبب ترسب على ترسب على العالميه والعلم يبقى موجود ولا العكس يبه علم ولا يجبه عالم ترسب المنطوق ولا يجيب <تصفيق> مفهوم مفهوم هكذا استهمنت مدلوله المنطوق <تصفيق> لا لا ما مفهوم تعمل به يعني مفهوم يعني, مدلول من من زيدون مدلول يعني. ما دلول فقام زيد له مفهوم وهو قيام زيد هذا لا مفهوم مدلوله يعني فادي قلت قام زيد نفهم غير زيد ما أقل. <تضحك> <تضحك> <شوف> عليه. أنا خبرة الشهر يعجت عليه، لأنه ما يدل على هذا. أنا ما لك يا عندك قال قال على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 يا اخي روحي أنا أقول قام زيد ما المعلومة ما هي في لا لا لا ما هي <تصفيق> صح صح صح؟ والله في لا يعني لا ما هي ما ما ما يشوف ذولا لا, لا لا, لا. لا ما نعمل الموضوع لا غير الشيء صاحب عليه ما بالشيء مفاهيم معها يعني احنا نقول زيد ما مفهوم احنا نقول قام زيد مفهوم غير زيد ما قام ما مفهوم مفهوم الله محمد <سؤال> يا سواه هذا كان كلها ابلع <في> <تصفيق> قلنا لأ نسلم ثبوت العالميه فإن ثبوتها فرع ثبوت الاحوال والحال هو الواصله بين الموجود والمعدوم وهذا عند <تصفيق> هذا حد قصور الدين هنا وشو فرع ثبوت الاحوال قالوا هنا قلنا لأ نسلم ثبوت العالميه ما بشي عالميه بالاصلي ما اذا علم قال بح عالمية. قال ما نسلم ثبوت لأن لا قال فلأن فأن ثبتو العالم يفرع ثبتو الأحوال وإحنا عندنا ما بشيء أحوال المزاج ولا أحوال ولا هذي بيشبروها الأعراض مزاج بيشبروها الناس يسموها مزاج والناس يسموها أحوال والناس يسموها أعراض ما بشيء ذا المجبر عندنا عيشي ما تسميها أحوال أي ما بالله مثلا أبو الحسين البصري ودارك ناس يسموها مزايا وعند الناس يسموها صفات وعند الناس يسموها احوال والله شيء واحد. الاحوال والمزايا والصفات هي بمعنى واحد كيف ما ما خلاص من قال بالحال هو با يقول به عالميه مثل احنا نقول من قال بالصفه يقول بمعنى عالمي الحال. حال الحال. حال ايوه الصفات ولا المزايا ما بدك تقول صفاه بدك تقول مزايا بدك تقول احوال الاحوال هي الاحوال يا من يثبت صوات غير مثل العالميه من القادريه من الاعلىيات يا كدي هي بي منها صفات ها <تصفيق> <تصفيق> فرع ثبوت الاحوال يعني بناء العالم ما احنا مسلمين الاحوال والحال هو الواصله بين الموجود والمعدوم ثوديه والحال هو الواصله بين الموجود والمعدوم يعني بحال لا هو الموجود ولا المعدوم. ما بين سواء بين العالمية والعلم بالشي بينهم، الموجود والمعدوم بالشي بينهم. بين بين العالمية والعلم. والعلم. لا لا هي الحال. الحالة. أيوه العالم يه هي حال هذا بواسطه معنا مثلاً الحين معك علم والعالم مثلاً <تصفيق> العالم العالم, العالم, والعالم. والعالم. <تصفيق> قال <الدنيا>. العالم, <تصفيق> العالم والعلم أيه العالم العلم أذي يأثر فيها يعني هم أذي قالوا إن العلم له ما هم قالوا أنها تأثر حكماً أو صفةً ورجع قالوا هي الحكمة قالوا هو ذي يعلم بين غيرين أو ما يجري الغيرين والصفة هي ما يحتاج إلى غيرين ولا ما يجري الغيرين هتيلا هي الأحوال الصفات العلم يا يا بنا, الع.. العلمي أثر في العالمي يا ابنان العلم أثر في العالم. الشيء أمر مدري وش هو الله والحال هو بين الموجود <مس Japanese> <مس Japanese> <مس بين الموجود والمعدل. ما بشي أبله ما ما هو ما ما لا يعني نقصد من شيء بين المؤثر والمؤثر أمر معنا ندري شيء حتى عن وهو عند الجماهير من ائمه أهل البيت عليهم السلام وغيرهم باضل يعني هذا المعنى الذي يشتوه لما علم ضرورة من أن الموجود ما له تحقق والمعدوم ما ليس له كذلك ولا وصله بين نفي والإثبات ما أما موجود ما معدون بينهم وصله ما بشي ولذا قال بعض آئمة أهل البيت عليه السلام في وصف اعتقادات آبائه الصحيحة ما هي آياته اعتقادات آبائه الصحيحة من قصيدة سندويلة آبائه عد يذكرنا آبائه هنا مكتوب آياته في وصف اعتقادات اباه الصحيحه سبلهاته عالم لا بل ظن جاه دعونا نعني هذه من باب عن لم يتبدو صفه للذات زائدة ولا قبوضت تجبا حال لأحواله والمفهوم غير لازم للمنطق لتخلف عنه في كثير من الصور كما سبب. ما هي ما هي ما الشيء ذا عندك من يبهر؟ وما يشترى؟ ده الإمام ما يشتري هل ده قال؟ وال والمفهوم غير لازم للمنطق يعني أنه قد يجي م قضي ولا, له ولا وليس له مفهوم لتخلفه عنه, عنه في كثير فإذا هو متخلف عنه فما بالتلازم بين المنطق والمفهوم لتخلفه عنه في كثير من الصور كما سبق هما الظاهر ما يشتوه ذا المجبر يشتوه مفهوم مدلول الله المدلول الله بتخلف أي اللا مفهوم مدلول مدلول الوهج منضوغ. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عليه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قد يكون مفهوم انتياك المفاهيم لحظه اسمع المدلول هذا قد يكون دل عليه منطوق وقد يكون دل على دلاله غير منطوق ودلاله غير مثل ما في المفاهيم دي ما قالوا انها مدلوله نحن نقول نفس هذا اللف احنا نقول هذا مفهوم من هذا اللف يعني يدل عليه اما أنا نقول هذا أنا حين أجي لك معنا هذا جالك لك معنا هذا يقول هذا المفهوم هذا يفهم من هذا اللف ما قصي مدلولة ومدلولة إذن هفو شابر ديوم مخومه وهي غير لا هذا واحد قال وأما من على المفهوم فإن أراد الوش الخصم. الخصم أنه لا يفق فامو عن فهم المنطق فمسلم ولا يجدي هذا ضخم وين أريد أنه لا يرتفع بمعارض فظاهر المعنى السنة بما تقدم بطلان كثير من المفاهين ما يشتي ذلك ما يشتي وإن أريد أن هذا ما يشتي نعم إذا أريد بمفهوم خصوص مفهومة أولى فساعد الكلام في نظر مفهوم الاختاب لا أقول لا لا وذلك أسأل المنطق لدي المفهومة يجب لا يجب أن قال سلمنا عدم الانفكاك بين العلم والعالميه وبين المنطق والمفهوم فلا نسلم تساوي في الشبه اذا العلم والمنطق علة العالم والمنطق العالميه والمفهوم والعله والمعلول يجب تلازمه يجب تلازمه ابتداء ودواما بخلاف التلا والحكم هذا لا يمكن وجود العالميه كل واحد ملازم الاخر لا يمكن لانه لأ لو انفك احدهما مع الاخر في وقت واحد ما جعدها عله معلول اما هذا فهو ينفذ دليل على ان ما هي مثلها ما هي مثل العله والمعلول لان العله لا يمكن تخلفها عن المعلول تمام وهي دائما دائما وهذا امكن ان يتخلف النسخ والانسخ والمنسوخ دليل على ان ما هي مثل العل... العله والمعلول لان العالميه هو المعلول ولا العلم والعالميه من العله والمعلول فلا يمكن تخلفهما اما هذا ما هي مثل فهنا فتش... شبه بين ذا وبين ذا ما هو صحيح ابتداءا وانتهاءا. يعني احنا جدالنا لأن الناس بينهم في ابتداء الكلام هو يدل عليه وقد يجي بعد شهر ما يدل عليه. قد رفع حكمه قدر ما سفر. أما هنا فمن الحين تجي العلة والويدل معلول ودائما العدين في أحدهما على الاخر ها ها. على الابتداء كده كلهم الابتداء. بعض يجب الابتداء الحكم لازم لذا التلوى. الحكم متلازمين لكن بس بعد شهر يرفع احديه ما دوننا اما انا ما اسا بربطها على العالميه دون العلم ولا العلم دون العالميه <تصفيق> اذا يجيب تلازمهما بالتداول بخلاف تراح الحكم فتلازمهما ابتداء لا دواما انتي يمكن يرجع احديه ما دون الاخر لان التلاوه اماره الحكم في ابتداء ثبوته هذا أمارة ولا يدل عليه لأن أمارة الحكم في دون دون حاله دوامه فلا تدل الا على ثبوته ابتداء ولا تدل عليه دواما. هو من حين يجي لك الحكم الله يدل على هذا الحكم من وين لك انه كل وقت بوقته من وين جاء لك انه ما يدل عليه دواما دواما يا قدمة احنا مريعين ما قد رسول الله مريعين لها تنسخ لا تنسخ يلا يلا قريب كل يوم كان يسألوا على طول وش حصل وش قد وقع وش حصل وش قد جاء مريعين له. ما يقطعوا بثبوتها دائما أي سوى. فلا دل لا إذا يجمعها هزمية هيش تلعاث ثبوت هيا سوا فلا يدل على ثبوت يبدأ التلاو... ولا يدل دوامها على دوامه ولذلك ثبت الحكم بها مرة واحدة مع تكررها أبدا فإذا نسخة التلاوة أي دائما لا لا الده قال ولا يدل دوامها على دوام ما يدل دوامه هو مكرر ما يدل دوامها على دوام الحكم لينا ايش؟ لينا موضوع عاد من زمان ايش الموضوع؟ لا لا هي هي متكره احنا الناس يجلوها ويتكروها وده يا ما دلت على تكرر ولا دلت على شيء مع معناها متكره على طول يتلاوها كل شيء من رسول الله ومن لا بد دل ما بشيء ما بيجي الحكم ذا بكثابه ثابت بس ما يدل على تقرر انه الدائم والنهل والنهل لا درس السلام من دالحين الحين, الحين, بشي يقدر دا الحين ما ناس تبع التكاليف الحين دالحين على ان درت تبع دو واجب الصلاة ما يمر لكن قبل قبل عادة ممكن من ان هذا الدوام من حين ما انتهى الوحي خلاص كل شيء قدول الدوام من حين انتهى الوحي خلاص ما عبي شيء لكن ما يجي الناس قد ينسخ الله قد ينسخ الله قد ينسخ الله الحكم قد ينسخ, ينسخ, ينسخ, ينسخ, ينسخ يعني الدلالة هالوش قصدك هالمدلول يعني ينسخ الله قد ينسخه اي وما بهمانع هاي الدلالة هي الله يعني لا عد تعمل بحكم حكم احكام ترتفع كونه قرآن كونه لا يجوز مسالجنة كونه لا خلاص لا عد يجوز اعتراف في القرآن ولا عد يجوز أما حكمه قد يكون باقي ما من هذي به إذا لحق ال تياك هذا إذا إحنا بنتجوزن به جوزن به ناس خلاص إذا لحق الشيخ والشيخ هاي إذا سناء فرجمهم ما الله فضعة نقدر سبعة والحكم عاده باقي <تصفيق> الفائده ان احنا نقول هذا ثبت الرجم بالقران ان القران القران على الرجم لا ما هو جواب هو لا, لا ما هو سواء قران وسنه ها حديث حديث قدسي هذا من الحديث القدسي لا بده كان كل ما صار هسه الله مصلحه كان مصلحه له ما الوقت خلاص الوقت وش باجي وش انت باجي متعبدين بالله الفضه لا لا ما بمصلحه ويقول لك قل لا اله الا الله هذا متعبد بالله. ليه مصلحة. لما يا الوقت ولا معرفتي مصلحه لا تقولوا لا اله الا الله ايذابا هذا الوضع اللي ذاك ايام الغاز والله ما فيه فائده يرفع عنك تكليف والله رفع عنك التكريم خلاص يستغفر يا المصلحة، نحنا نعلل بالمصلحة كيفما كانت ما ب ما نعنى يكون ب مصلحة لما هن يا وعد المصلحة، وين احنا ولا أقول على دوام الكذبة الحكم بها مرة واحدة مع تكررها أبدا فإذا نسخة تلا واحدة كان نسخة لدوامها. وإذا نسخ التلاوة واحدة كان نسخ دوامها وهو غير الدليل وإذا نسخ الحكم واحدة هو نسخ غير المدلول فلا نسمي انفكار الدليل عن دوام ما بالشيء تلازم بين اللفظ وبين الدوام ويهي يعني ما بالشيء تلازم إذا يدل على الدوام لا. ما بهمان إذا دوام يعني اللفظ يرفع اللفظ ولا يرفع الحكم ولا يرفع ما بينهم تلازم ما يدل على الدوام لوقدوا على الدوام مثل ما في أبدا هنا لا يجوز. ما في أبدا لا يجوز نسخه يدل على الدوام هذا ما على الدوام. فلازم منفكا كدل عن المدلول قيل في الاحتيال المانعين دون بقى من دون الاخر يوقع فلازم عدم عن المدلول. فلازم وش؟ فسبرت له لا لا فلا يلزم انفكاك قال وهم با يلزم يدل على المدلول قال لا لأن هذا ما يدل على الدوام لانك تقول انه با يلزم اذا هو اذا اللفظ هذا يدل على الدوام فذا يلزم منه انفكاك هذا عن هذا اذا رفع لك الدوام با رفعه لكن قال ما يدل عليه قال لك فلا يلزم انفكاك دلع المدلة إن ما بينهم تلازم اللفظ ما يدل على الدوام الحكم فلا يلزم انفكاك, انفكاك ابدا انفكاك لا باس فكوه ما بهناه فلا يلزم انفكاك الدلع المدلة مثلا دلحنا نقول ان ابدا يدل دائما ولا فإذا ارتفع ما يدل بها مناغضة ارتفع هذا عن هذا ما نقول قلنا نقول انفكاك قطعة وجاء حصل تناقض أما هذا ما يدل على الدوام لانك تقول اذا جاء انفكار حصل كمان سواء سلمنا عدم الامساك بين العلم والعلم ما هي مثلها خلاص لانها ما تدل عليه فتلازمه ابدا لا دواما خلاص ما تدل عليه دواما هذا ما يدل عليه دواما فلا يرجم الامفكاك هذا إذا هو يدل على زمحة هذا إذا هو يدل على كذا دائما لما هنا وارجع رصفعة حد يهما دون الآخر ما هو قد حصل الامفكاك هذا يدل دائما مثلا التأبي يدل دائما لما هنا أو لا فإذا رصفعة حد يهما دون الآخر ما هو قد حصل الامفكاك وحصلت ناقض أما هذا ما يدل على هذا لما هنا فإذا حصل الامفكاك ما بالشيء تعاره <تشف> أنا أن هذا ملازم لهذا قال لا ما بينهم تلازم لا لا فلا يلزم الإنفكاة <مع> يعني ما يلزم الإنفكاة لازم عن الملزوم لأن ما بينهم تلازم هو قال قال بينهم تلازم فلا يلزم هذا فلا يلزم يتقدر على المدلول قيل في الاحسية المالعين بقاء بقى أحد همام مدلول الآخر وقع الجهل لإبهامه اعتقادا في الحكم لنسخة الله اعتقاد في لبقائها ويرفع الفائدة عن القرآن الانحصار فائدة اللفظ في فائد مدلوله هذا ذي يجتوى مدلوله فاذا لم يقصد أصلا أو وإيش أو قصده ولكن من غير ذلك اللفظ فقد بدرت فائدته فيكون عبثا والتجهل والعبث قبيح لا يجزع الله تعالى ورد بالمنع الامرين اما الإيقاع في الجهل اما ال... منتفين في الجهل فلأنه منتفين مع الدليل الدل على بقاء تلاها والحكم دون الآخر ها وين احنا على شي ما له بشي وينفع الفائده وين احنا وين قال بقى احد هنا في الجهل بقى احد الحكم دون السلاح ولا تلا دون الحكم قال بقى وعظل جهل ليه, ليه قال لي اعتقادنا في الحكم لئن انها سغت تلاوه اذا اذا نسغت تلاوه بات اعتقاد ما ويش حكم واعتقاد ثبوت هي بقايه ولا اعتقاد ثبوت الحكم ان تنسخ الحكم مثلا وسلاح عدها موجودة في حين تلاوة موجودة باتعتقد بقى, بقى الحكم ما <تصفيق> بلا تلاوة إذا نسختمت التلاوة وخلّه ينته الحكم بقى تعتقد ما عب الشيخ حكم لأن التلاوة دي من منسوبة والعكس إذا نسختمت اللفظ إلا الحكم وعد التلاوة تقرأ فبقى تقدرنا عبي حكم أولا لأن التلاوة عدها موجودة ها غلا قال وارفع الفائدة عن القران لانحزار فائده اللفظ فيه فاز مدلوله كذا اكبر فعل فائده لان فائده اللفظ دل على مدلوله اذا لم يقصد اصلا او قصد او قصد فاذا لم يقصد اصلا اللفظ المعنى المدلول هذا او قصد ولكن من غير ذلك اللفظ قد بدرت فائدته يعني فائده اللفظ فيكون عبثا ها انا قصدت انه هذه الشدله فائدة اللفظ المجبر الاول قصدت انه هذه الشدله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 ما قال فصيام عشرة أيام نسخها وها مثلا مثلاً بقال هذا وسبعة قال هذا وسبعة مثلا وهو دل على ذلك هالمعنى ما بلبلف آخر يدل على المعنى بلفظ اخر ما بمانع لان بها الفاظ كثيرة تؤدي معنى واحد لكن كيف يمكن ان تؤدي معنى واحد ايا سوا ها ما ولكن ما من غير ذلك الله فقد بدلت فائدته فيكون عبثا والتجهل والعبث قبيح الله يزعى الله تعالى ماذا فقد طلعا باقي ستفاديكين ماذا فقد يمكن ان تؤدي الا في افادة بدلوله كامل لانحصار فائدة اللفظ في إفادة مدلول فاذا لم يقصد أصلا او قصده ولكن بغير لاخذ فقد بطلت فائدته فائدته مع الحكم دون لا pues ما على الحكم ما على الحكم لا لا ما هدل على الفتح هو قصدي ما عده دل على الفتح مش يحتمل ان كل لفظ ثاني لا. لا. لا. لا قالوا يحتمل ان كل لفظ اخر فاذا لم يقصد يقول قصية اصلا ولكن من غير ذلك اللفظ قصدي من غير ذلك اللفظ <سؤال> فقط فيكون عبثا وتجيلوا العبث كبيح الله يزعى الله تعالى ورجى بالمنع للأمرين أما الإيقاع في الجهل فلأنه منتفين مع الدليل للدال على بقاءة تلاوتة الحكم دون الآخر إذن المجتهد يعلم بالدليل والمقلد يعلم بالرجوع إليه لأن معناها ما هو بلاده ما نسخه ده منسخه كذلك من بل بها على هذا نسخه هذا منسخه إذن ما بشي من هذا ذي قالوا وأما وقوع الفائدة فكذلك لأنها مع بقاءة تلاوت كونه قرآنا يترى للثواب وأما رفع الفائدة فكذلك لأنها مع بقايا التلاوك كونها قرآنا يتلل وكونه معجزا عجزا بفصاحة لفظه ومع بقايا الحكم قد حصلت في الابتداء خلاص أيه. لا ومع بقايا الحكم قد حصلت في الابتداء عن الفائدة وقد يقرر هذا الاحتياج على وجههم يكون حجة للمانعين من نسخة التلاوه دون الحكم فقط والعاكسين ويوخذ بما سبق تقريرا وجوابا يعكسوا ويزبروا هجم